آه آه, آه, اه اه فكر, فكر أ خ ي ولا تكن كلا وترضى بالخمول فكر ولا تكسل ولا تقبل ب أ ن ص ا ف الحلول أ ب د ع و أ خ ر ج فكره واعمل وامل بالقبول فلقد تصير نموذجا يروى لارباب العمل اذاعه القران الكريم ح من الدوحه ل ص وصحبه وسلم ثم أما بعد. فكر ثم تثير أما إيهاما أبدع بأن جعل الخيلة تثير غبارا بعد جعل ع د فكر ل ل ولو بأن مددا قد و ص ذلك ه خالد خدع الوليد وتلك كانت فكرته الإبداعية ا وتلك ل بن في فكرته حللنا ر ب و و ح ل موقف خالد رضي الله عنه لوجدنا لو أ ن ه كان يهدف لبث الرعب في صدور أ ع د ا ئ ه لكنه لم يقتصر على ا ل أ ش ي ا ء ا ل ت ق ل ي د ي ة التي يفعلها كل القواد ك أ ن يتوعد بكلام قوي ليرهب أ ع د ا ء ه بل حاول أ ن ي أ ت ي ب أ ف ك ا ر ج د ي د ة ليصل لهدفه وهو إ ر ه ا ب العدو فعندما ر أ ى أ ن المشركين يرهبهم ك ث ر ة العده ة وقد كان ن امرهم ك د د للمسلمين على وشك الوصول م وشك أ أي المدد ب أ ن يتقسموا ل ع د ة مجموعات ثم يدخلوا لمعسكر المسلمين في ساعات م خ ت ل ف ة طوال الليل وكان جيش المشركين من الجانب ا ل آ خ ر ويسمع أ ص و ا ت خيل المدد ويرى الغبار المثار منهم فظنوا أ ن ه قد وصل للمسلمين مدد عظيم ودب الخوف في صدورهم ووصل خالد رضي الله عنه لمبتغاه بعد فضل الله ب ف ك ر ة إ ب د ا ع ي ة ب س ي ط ة ويذكر أ ح د منظري التفكير ا ل إ ب د ا ع ي أ ن من أ ه م خصائص التفكير ا ل إ ب د ا ع ي الحرص على الجديد من ا ل أ ف ك ا ر والاراء والمفاهيم والتجارب والوسائل والبحث عن البدائل لكل أ م ر والاستعداد ل م م ا ر س ة الجديد منها ولا يمانع في استغراق بعض الوقت والجهد للبحث عن ا ل أ ف ك ا ر والبدائل ا ل ج د ي د ة و م ح ا و ل ة تطوير ا ل أ ف ك ا ر ا ل ج د ي د ة أ و ا ل غ ر ي ب ة والاستعداد لتحمل المخاطر و التفكير ا ا ل إ ب د ا ع ي تلك ا ل م ه ا ر ة ا ل ب س ي ط ة التي تستطيع ممارستها أ ي وقت وفي أ ي مكان وهي لا تتطلب ذكاء حادا او مجهودا جسميا وما يزيدها م ت ع ة أ ن ك تملك فيها ا ل ح ر ي ة ا ل ك ا م ل ة بلا قيود فكر كما تشاء ومن بساطتها أ ن ك قد تمارسها من غير أ ن تشعر و إ ن أ ر د ت استعمالها فلا تتطلب وقتا طويلا وفي الختام يا من تسمعني ا ل آ ن فكر و أ ب د ع فربما تكون أ ن ت حديث ح ل ق ة من حلقاتنا في المستقبل القريب اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكر ل ل أ س ت ا ذ أ ن س الحميد